أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها أعصار في نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم لا ياتلع لكم تتفكرون هذا على قول كثير من المفسرين مثل ضرب لرجل عمل عملا صالحا وأبطل عمله في نهاية حياة إما أنه أبطله بالشرك أو أنه يبطل أعماله بالمن والأذى فضرب لهذا الرجل مثل من الكتاب العزيز برجل له جنة أي حديقة عظيمة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار تجري من تحت أشجرها الأنهار له فيها من كل الثمرات فكان منعاما وكان مستورا وكان موثرا ففجأة تبدلت عليه الأحوال أصابه الكبر تقدم به سن وعنده ذرية ضعفاء فأصاب هذه الجنة إعصار فيه نار احترقت فمع كبر سن وفقره الذي حل وذريته الضعفاء اجتمعت عليه الخطوب وتغدلت عليه الأحوال فليس هو بالقوي الذي يمكنه السعي والاكتساب فلا يستطيع أن يسد حاجة نفسه فضل عن حاجة أبنائه فهو ضعيف أصابه الكبر وذريته ضعفاء وذاب كل ما هو في أشد الاحتياج إليه فأكذا يصنع الشرك بأهله يحبط كل الأعمال والشخص في أشد الاحتياج إلى ثوابها وأكذا المنو والأدى يحبطان الأعمال ويبدلان ثوابها سيئات بحسب العمل الذي تم عليه المنو أو عملاء والشخص مرئيا فيه ثوابه يذهب فتأتي لتحصيل ثواب في وقت قد ضاع فيه الثواب فالمثل مضروب لرجل عمل صالحا وبعد تسبب في طال عمله الصالح بأي سبب من محبطات الأعمال المذهبات بثوابها شب هذا برجل مستور عليه موسع عليه عنده جنة عظيمة بها جنات أو بها نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار وفي سناياها كل الثمرات أثمرت بإذن الله وجاء وقت القطوف وقت الاجتناء فإذا بها تصاب بإعصار عنيف في نار يحرق الحديقة كلها وفي هذا الوقت الرجل كبير الزن لا يستطيع العمل وفي ذات الوقت له ذرية ضعفاء لا يستطيعون أيضا الاكتساب فسيهلك وسيهلكون سيهلك وسيهلكون هذا مثال ضرب للمرائين وضرب للمنانين والجدير بأن يذكر به محبطات الأعمال ما هي فكما أننا نحرص على العمل الصالح ونحرص على اكتساب الثواب فكذلك نحرص على أن يذهب هذا الثواب سنة وملك أعمال إذا عملت أحبطت الأعمال الصالحة وذهبت بتوابها منها الشرك بالله إذ الله قال لئن أشركت لأحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين والشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال يذهب بثوابئ جميعها وكذلك الرياء الذي هو الشرك الأصغر يحبط العمل الذي عملته مريفه وكذلك من محبطات الأعمال التألي على الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بني إسرائيل رجلان متواخيين وكان أحدهما مسرفا على نفسه وكان الآخر عابدا فكان العابد لا يرى المسرف إلا ذكره ففي يوم قال له فلان خل بيني وبين ربي أبعزت علي رقيبا أَوَ كُنْتَ بِيَ فقال العابد والله لا يغفر الله لك قال تعالى ذكره من الذي يتألّى علي أن أغفر لفلان إذا فقد غفرت له وأحبطت عملك ومن محبطات الأعمال أعمال اليوم ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من القول من ترك صلاة العصري واتحبط عمله ومن محبطات الأعمال التقدم بين الله ورسوله تقديم رأي شخص ما كان على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ورفع الصوت على صوت رسول الله حيا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أو ميت إذن قال يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجعروا له بالقول كجار بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون فمن محبطات الأعمال تقديم رأي على كلام رسول الله أو تقديم رأي على كلام الله سبحانه من محبطات الأعمال أيضا كما سلف ذلك بأنهم كرهوا ما نزل الله في أحبط أعمالهم. هذا يدخل أيضا في محبطات الأعمال كرهية ما أنزل الله وعلى متحاكم إلى شرع الله عن قص وعمد من محبطات الأعمال أيضا كما سلف المن والأذى لقوله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى فالمن والأذى والرياء والشرك والتألي على الله والتقدم بين يده الله ورسوله وترك صلاة العاصر فهذه بعض الأمور التي تسبب إحباط الأعمال أياذا بالله من ذلك قال تعالى كذلك يبين الله لكم الأيات لعلكم تتفكرون ففي الآية على إحسان الختاب ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس بيده إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيصبح عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيصبح عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها ثم قال تعالى يا أيها الذين أمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض الآية ستلمها الأحناف على وجوب إخراج الزكاة عن الخضروات هل الخضروات التي تشمل البقوليات وتشمل الفواكه وتشمل كل أخضر نبثة من الأرض هل الخضروات الفواكه والخضروات المعروفة بغض النظر عن الحبوب هل عليها زكاة او ليست عليها زكاة اتداءا ضبطها الخضروات بفتح الخار ومنه قوله تبارك وتعالى يخرج منه خضرا بالفتح هل عليها زكاة او لا فيرى الجمهور من أهل العلم ان الخضروات ليست عليها زكاة وهي شاملة كما أتلفت الفواكه وسائل الخضروات شاملة كذلك القطن وما أسبهه وحججهم كالآتي الأول ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من القول ليس في الخضروات زكاة قال حديث ضعيف الإسناد من كل طرف الثاني أن معاذا لما قدم اليمن كان يأخذ زكاة من خمسة أصبار وهذا موقوف والثالث أن الخضروات كانت موجودة في زمن النبي ولم ينقل أن زكاة أخذت منها بينما ذهب الأحناق مذهبا آخر ورأى رأيهم قويا لقوة استدلالاتهم ذهبوا إلى أن الخضروات عليها زكاة إلى آتي ذكره أولا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجت لكم من الأرض وهي خارجة من الأرض الجمهور حملوها على النافلة لكن الأحناف أجابوا أنه ليس تم دليل عنها من النافلة كذلك استدلوا بقوله تعالى والسيتون والرمان متشابهن غير متشابه كل من ثمره إذا أثمروا آتوا حقه يوم حصاده قالوا إذن عليها زكاة لهذا فالرمان من الفواكه واستدلوا أيضا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر وفيما سقي بالآلة نصف العشر وستثنوا أيضا قوله عليه السلام ليس فيما دون خمس أو سوء صدق فهذه بعض استدلالات الأحناف واستثنوا بالأقيسة قالوا إن الذي يمتلك فدانا يثمر برا يثمر قمحا فهذا الفدان ناتجه لا يساوي في الثمن ربع ناتج للفدان المزروع مثلا بالمانجو او المزروع على سبيل المثال بالبرتقال او الاعناف كما قال الاعناف هذه المسألة فيها القولان المذكوران وبالله التوفير وقوله تعالى ومما اخرجنا لكم من الارض يشفل الاثار الركاز لعوم الهاية والحديث عن الله صلى الله عليه وسلم في هذا فيه وفي الركاث الخمس لما قال العجماء جبار أي إذا نضحك فهيمة فلذية لك العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاث الخمس فالآثار كحكم شرعي لا دخل لي بالقوانين الوضعية المستحدثة لا أعرفها إنما الحكم الشرعي في الركاز ودفن الجائلية أن خمس ويخرج كزكاة والله أعلم قال تعالى هم أخرجنا لكم من الأرض ولا تأمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذئه إلا أن تخمضوا فيه أي ولا تأمموا لا تقصدوا الخبيث منه لا تذهبوا إلى الرديء من ناتج الأرض تخرجون وإن أعطي لكم هذا الرديء لن تقبلوه إلا إذا غضطتم الطرفة عن العيوب التي به فاذا قوله ولستم بآخذي إن أعطاه شخص لكم لا تقبلوا أن تأخذوه إلا إذا غضطتم الطرف عن العيوب التي فيه فاذا قوله جل ذكره ولستم بآخذي إلا أن تغمضوا في وأعلموا أن الله غني أي عنكم وعن صدقاتكم حميد ومحمود على كل حال وكذا يحمد صنع المعروف منكم كما قال ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم قوله تعالى ولا تيمموا التيمموا القصد أي لا تقصدوا إلى الخبيث ولا تعمدوا إلى الخبيث أي الرديد هنا فالخبيث قد يطلق على المخرم وقد يطلق على المكروه فتيمموا تقصدوا هنا ومنهم قول الشاعر فما أدري إذا يممت أرضا أه الخير أم الشر أيهما يليني أه الخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيني فتيمموا القرض والذهاب لا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بأخذيه أعطاكم إياه شخص إلا أن تغمضوا في فغضوا الطرف عن الهيوب واعلموا ان الله غني حميد دا دي الاية ايضا استدل جمهور الفقهاء على عدم جواد اسقاط الدين واحتسابه من الزكاة بخلاف ما ذاب اليه ابن حزم الظاهري والحسن البصري في قول وبعض الشافعية في قول فيرى الجمهور ان اسقاط الدين واحتسابه من الزكاة لا يجوز واستدلوا بعديد آية ومعنى ذلك أنه لو في يدك ألف من الجنيات ولك ألف عند شخص فالألف التي لك نسبة إلى تحكمك فيها أضع من التي في يديك في رديئة بالنسبة التي في يديك قالوا من ثم لا يجوز والفقير قد يكون محتاج إلى أكل وشرب وشد جوعة قبل احتياجه إلى سداد الدين فكونك تلزمه بسداد الدين لعود ذلك النف عليك تكون قد ظلمت الفقير هكذا استدلوا وفي الله تعالى التوفيق الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسم عليه أما الشيطان افداءا عنه أبو الجن أو ليس بأبو الجن نعرف أن أبو البشر آدم عليه السلام هل الشيطان أبو الجن أو ليس بأبو للجن وجهاني العلم أظهرهما أنه ليس بأبو للجن وذلك لأن الذين قالوا إنه أبو للجن حجتهم خلقتني من نار قول الشيطان وحجتهم قوله تعالى والجن خلقناه من قبل من نار السموم وخلق الجن من مالج من نار هذا الاشتراك في أصل الخلق هو الذي حمل البعض على أن يقولوا إن الشيطان هو أبو الجن ولكن المحللون من المفسرين قالوا الشيطان ليس بأبو الجن إنما هو أبو الشياطين الذين من ذريته فقط وذلك لأن ذرية إبليس ليس منهم مسلمون إذن له قال أفتتخذونه والذريته أولياء من دونهم لكم عدو فأفادت الآية الآية أن ذرية إبليس كلهم كفار أما الجن قالوا وأن منا المسلمون ومنا القافطون فمن أفلم فليك تحرر رشدا وقالوا أيضا وأن منا الصالحون ومنا ذن ذلك كنا طريق قدد فلدينا والله عالم أن يقول إبليس ليس بأب للجن يوموما إنما هو أب لفصيل منهم كلهم كفار للآية الكريمة أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو ومن الذي يستظهر بين هذا القول قوله تعالى إلا إبليس كان من الجن أي هو واحد منهم وإن أطلق عليه الجن الاستتاره واختفاه الشيطان يعادكم الفقرة قال فريق العلم أخذ اسم الشيطان من أحد معنيين اشتق من معنيين اولهما شاطنة اذا افتعل عن الخير الثاني شط يحترق فمحترق بعيد عن الخير ويع له اسماء وسأتي ذلك في تفس الموسع ان شاء الله من ابليس وابليس من الابلاس الذي هو الاياس من رحمة الله عز وجل الشيطان يعدكم الفقر ان يخوفكم من الصدقات وامال البرد ويقول إذا تصدقتم ستصابوا بالفقر وتضيعوا الأموال والله يعادكم مقفرة منه وفضلا إذ الله قال وما ينفقتم من شيء فهو يخلفه أرجع قيلا الشيطان يعادكم الفقر ويأمركم بالفحشاء فكل ما هو من الفحش من القول ومن العمل الشيطان يأمر به وكل ما هو طيب وجميل الشيطان ينفرك عنه والله يأمرك به أي بالطيب الجميل الشيطان يأدوكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يأدوكم منفرة منه وفضلا أي وساعة منه والله آسع علي قال تعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتيها خيرا كثيرا وما يذكر الا اولو الباب والحكمه لا معان منها السنه او منها الاصابه في القول والعمل والسداد في القول والعمل بمعنى أنك تتكلم الكلمه تضعها في موضعها اذا احتاج المقام الى شده اجتدت واذا احتاج المقام الى لين التفت المقام الى شده وإذا احتاج إلى دين ألنف فهذا من الحكمة التصرفات توضع في مواضيع صحيحة احتاج المقام إلى انفاق أنفقت إلى إمساك أمسكت إلى توسعة وساعت إلى تضييق ضيق على حسب المقتضيات فالحكمة من معنيها الإصابة والسداد في القول وفي العمل فليس من الحكمة أبدا أن تكون لينا على الدوام هناك مواطن تحتاج إلى شدة بيئن ذو قائلا أما من ظلم فسوف نعذبه وهكذا قال سليمان عليه السلام ما لي لا أرى الهدود أن كان من الغائبين لو عذبنه عذابا شديدا أو لا أذبحن على حسب الجريمة أو لا يأتيني بسلطان مبين فالحكمة coach الإصابة في القول والعمل يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد أتي خيرا كثيرة ولم يقل هذا في المال إنما قيل في الحكمة أما في المال فلقد قال تعالى وما متاء الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل قال تعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب أي وما يطعض إلا أصحاب العقول النهيرة الرشيدة ثم قال تعالى وما أنفقت من نفقة أو نذبت من نذر فإن الله يعلمه أي وسيجازيكم به أي وسيذيبكم عليه أما الظالمين من أنصار ولزم البيان عن صنوف النذر يقسم العلماء من وجهة معينة إلى خمسة أقسام نذر الإبتداء أن تقول ملزمن نفسك بطاعة لله علي أن أصوم شهرا أو لله علي أن أحج أو لله علي أن أعتمر أو لله علي أن تصدق بألف من الزنيات فهذا كله يسمى نذر الإبتداء غير مرتبط بشيء آخر الصورة الثانية من النذر نذر العوض وهو هو نزر المقابلة وهو هو نزر المجازا فله الثلاثة أسماء العوض المقابلة المجازا صورته أو صوره منها أن يقول قائل لله علي أن أتصدق بألف إذا نجح ولدي لله علي أن أسبح بقرة إذا وضعت زوجتي لله علي ان اصوم شارا اذا نجح الذي في الامتحان فجعل النذر مقابل اشياء تحدث له فلا يسمى نذر عوض شيء اوض عن شيء او مقابل شيء او مجازاة عن شيء هذه ثلاث صور من صور النذر من نذر العوض او المجازاة او المقابلة الصورة الثالثة النذر المباح تقول الله علي أن أسافر أو لا أسافر أو أكل لحما أو أكل سمكا مباح رابع نذر المعصية كان ينظر شخص أن لا يصل الرحم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نظر أن يعصي الله فلا يعصي ومن نظر أن يطيع الله فليطيعه النذر الخامس نذر اللجاج الذي يتنزل منزلة اليمين كما تقول لشخص تريد القسم لله علي لأضربنك أو لأضربنك باللام الموطئة للقسم أو لأسافرن لله علي أن أسافر فأذا نذر سما نذر اللجاج قال البعض والذي فيه حديث النبي عليه الصلاة والسلام كفارة النذر كفارة في يمين وابتداء فالنذر كله مكروه بكل صروف لكن إذا نظرت لزمك الوفاء إذا نظرت لازمك الوفاء ذلك قوله تعالى يفون بالنزر قوله تعالى منهم من عاهد الله علينا آتانا من فضله لنصدقن ولنقولن من الصالحين فلما آتهم من فضه بخلوا به وتولوا هم موردون فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون بما أخلقوا الله ما وبما كانوا يكذبون قول النبي عليه الصلاة والسلام ايضا خير الناس قر ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي اقوام يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينزيرون ولا يخون فهم من اصحاب القرون المزمومة فهذه حجة الكلزمين وهم الجمائير بالوفاء بالندر إذا لم يكن ندر معصية هذا ولقد نعى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل إنه لا يقدم شيئا ولا يؤخر شيئا إلا أن بعض أهل العلم حملوه على نذر المقابلة أو العوض أو المجازاة أما الانتداء فقالوا إنه إلزام من الشخص لنفسه بطاعة فلا يمنع أن يفعل فكذا الجواب أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصنعه ولو صنعه لم تتنى أمرا نعم نذر الابتداء أخف من نذر الأعواط أو المقافلة أو المجازات هذا وليعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يقال له أبو إسرائيل واقفا في الشمس لا يجلس ولا يتكلم صامت لا يتكلم ولا يستطيل هو صائم قال عليه الصلاة والسلام ما هذا, ومن هذا؟ قال قالوا يا رسول الله ابو اسرائيل نذر ان يقوم في الشمس لا يستظل ولا يتكلم هو صائم ولا يجلس قال مروع فليستظل وليتكلم وليجلس وليتن صامه ان الله غني عن هذا لنفسه ان الله غني عن تعذيب هذا لنفسه وهذا ايضا ولقد قالت امرأة للرسول صلى الله عليه وسلم ومنه نأخذ جواز التأمال الدفوف يا رسول الله إني نذرت إن ربك الله سالما لا لأضربن على رأسك بالدف فقال إن كنت نذرت فافعلي وفي هذا الصدد قال لا نذر فيما لا يملك ابن آدم ودل عليه أيضا هذا الحديث بنفس النظر لا نذر لابن آدم فيما لا يملك وأن امرأة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابيات أسرت وأسرت ناقة النبي أيضا صلى الله عليه وسلم فربط المرأة في الوثاق أعني أنا الكفر رفتها في الوثاق ففي الليل ونام القوم فكت المرأة وثاقها واتجه صوب الإبل كل الإبل لا تعرفها فجاءت عند ناقة النبي وربط رغوة فعلمت أنها ناقة رسول الله أو أنها عرفت أنها عموما طريق من الطرق فركبت الناقة وكانت سريعة جدا فقالت لله عليه ان سلمني الله ونجاني الله أن أنحر هذه الناقة فركبت الناقة وأسرعت فتبعاها بالشرك فلم يدركوها فسلمها الله فواصلت المدينة فجاءت تقول للنبي إني نظرت كذا وكذا يا رسول الله قال بي سمى جزيتيها لا نظر لابن آدم فيما لا يملك فلا نظر لك فيما لا تملك وأيضا في هذا الصدد يشوذ الانتقال في الندر من الأدنى للأعلى ولا العكس بمعنى أنك إذا نظرت أن تذبح للأي كبشة فنبحت بقرة أجزأت نظرت أن تذبح عنذ فنبحت جملا أجزأ لأن الأبنى داخل في الأعلى دل على ذلك أن أمرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني لذبت أن أصلي في المسجد الأقصى قال صلي هنا فإن صلاة في, في مسجده هذا تعدل ألف صلاة فيما سواء من المساجد إلى المسجد الحرام والله أعلم أعود قيلا والاختصار وما انفقت من نفقك ونزلتم من نزل فإن الله يعلم طمر الظالمين من أنصار هذا وبالله التوفيق وصل لهم على نبينا محمد وسلم